شو عم يغعد على الروف انا لسه بشول من شوط وفي قلبي نار دم وسقوط خلقت من الخشب لا دم وفي شمعيني والحقيقه طائدوني وتحييني قالوا كذب كاذ حكا ويطل أنفكا فصرت وجاهد نفسي أخشى أيّا لكني عهدك جبريل وصانعين فخفي أمل الأيام قالك كن صادقة وستصير بشرا تحلم بالأحلام لكن الدنيا مليئة بفخوخ وخطوط فأي طريق سيجعلني أنجو بلا سقوط Be no cue Ya pal bayna saal Ya وأن سماع أوصاك لكن صوت الدنيا بدأك سئين بخطواته أصحاب ثالبة كلهم خدع يبيعون حلمي وياموني في ضياع وكلما كتمت طالع انا في كسهنين يكشف ان ما في الداخلي اكثر من هواه يحارب كثب الدنيا ويخطو في درب الأمل في لا تسطوط فالحب يروي روحك وإن عثرت فالنور في خطاك يسبق جوحك أغرقتني أمواج الكذب في بحر عميق ونجوم بعيدة كأنها لا تريد الطريق لكن دعا كان جسري مخلصني ويمحو وجومي وبكي قتلت الدنيا وعاديت الكذبة وتعلمت أن الحق أثمل من ألف ذهب وإن كنت خشبا فالروح في صدي تنادي صديقا أكون وحد أجمل إرث لأحفادي ما أجمل يكون الحق قلبك وأنت تصير بشعي Ya xəmir nuru sədaqtin kinuki yo la taqas şəmam səmitan fən nur